بسم الله الرحمن الرحيم والفجر ولايل العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إر مذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد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 نفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي